هذه قول وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده من أعلى روايته بالانقطاب هو... يعني لأنك لأ البخاري وأحمد محمد ويحبنين وغيرهم كلهم محتاجون به حتى أن بعض, بعض المحددين قال إذا صح السند إلى عمر فإن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن ناثن عن ابن عمر يعني أنه سلسة, سلسة ذهب لكن هذه مبالغه نعم نعم نعم هذه محتمله الضماء لو سواء هذا او هذا فهو متصل <تصفيق> ما في ما لو كان في صدق ما لا لأن الحلي هذا المفروض أنه مذكى وأن الباقي بأيديه قد يديها الزكاة هذا هو المتوقع من الصحاب لو قلت مثلا تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم من الدراهم والدراهم تبلغ النصاب هل معنى ذلك أن الدراهم لا بل زكاة قلت ولو من دراهم؟ عجب في زكاه هذه الحرف وهذا لا يدل على سقوط الزكاه المانع حتى من حاجاتكم الخاصه تصدق كمال ليش ما قالش في الزكاه حاجات واجبه وهذا تطوع والزكاه الواجب منتهي منه ان قال لو كان عندك ما تسلفك لو كان عندك دراهم تعدها للنفق ما تبي روح منها قرش فقل تصدق ولو من نفقتك هل معنى ذلك سقوط الزكاه فيها هذا المثل هذا ماذا يدل على سقوط ان ايش نعم ان شاء الله ان شاء الله نحن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ما تقول في امراه عندها حل كلما احتاجت انفقت من هل عليها في زكاة او لا حولي وضعته في الصندوق وكلما احتاجت بعد ليش ما تلبس او تلبسه لكن عدته محتاج وكلما احتاجت بعد طيب نعم المذهب إذا أعد إذا... للنفس فإن أعد للنفقة نعم ما في زكاة نعم المذهب في زكاتة. طيب إذا أعد للكرة نعم جيد تأجير نعم حتى المدى طي امرأة عندها سوار كالثعبان عقيل عندها امرأة امرأة عندها حلي كالثعبان هل فيه زكاة ها لا تساملوا كل يوم ما في زكاة نعم ها ليش؟ انت محرم محرم هي الزكاة نقرا لنا الرسالة هذه اقراها خالد سمعت؟ ما كان لا كيف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 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة في زكاة الحري لشيخنا حفظه الله قرر قراءتها في درس الفقه بمناسبة زكاة الحري فقال بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة مرورنا على ما قرره المؤلف في زكاة الحري نعم. بمناسبة مرورنا في باب الزكاة في كتاب الزاد المستقنع فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وعليه هذا هو من درجنا وعليه الذين رأيناهم يبدأون كتبهم في هذه لكن مما رأيتها الحديث الحديث لم أرى ونتوب به نستعين ونستغفر ونعوذ بالله فإن زادها الإنسان فالبعث وأن حدفها فهو أحسن ليطابق الحديث أما ما يزيده بعض الناس اليوم نستعديه ومن يضر فلم تجد للأب وليه مرشده وما أشبه ذلك فهذا يظهر لي والله أعلم أنهم لا يريدنا بهذا أن ينقلوا الخطر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 ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الاقوال وادله الترجيح فاقول وبالله التوفيق فاقول وبالله التوفيق وبالله التوفيق والثقه عليه التكلان وهو المستعان لقد اختلف اهل العلم رحمه الله في وجوب زكاه في في وجوب في وجوب في الحلي المباح على خمسة أقوال أحدها لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلا إذا أعد للنفق وإن أعد للأجرف ففيه الزكاة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد ولا زكاة فيه ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب وأجبنا عنها الثاني فيه الزكاث سنة, سنة واحدة وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه الثالث زكاثه عاريته وهو مروي عن أسماء وأنس بن مالك أيضا الرابع أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية القول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وأحد القولين, وأح وأحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه فمن أدلة الكتاب قوله تعالى والذين يفزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يخمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدى زكاثه فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض قال ابن كثير رحمه الله وقد هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا انتهى والآية عام وقال ابن عام وقال ابن زكاثه وقال ولا ان بره بتقوي مدخونا او واضح والايه عامة في جميع الذهب والفضه لم تخص شيء لم تخص شيئا دون شيء فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فمن ادعى المباح من هذا العموم فعليه الدليل واما السنه فمن أدلتها اولا ما رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دديل على إخراجه من العموم وحق الذهب والفضه من أعظمه وأوجبه الزكاه قال أبو بكر قال ابو بكر الصديق رضي قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه الزكاه حق المال ثانيا ما رواه الترمذي والنسائي وابو داوود واللفظ له قال حدثنا ابو كامل وحميد بن مسعده المعنى ان الحارث ان المعنى ان خالد بن الحارث حدثهم أنا عندي مسحي شيخ <تصفيق> قال حدثنا حسين عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أن أن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعقين زكاة هذا قالت لا قالا يسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار قال فخلط فقال فخل قال فخل قال فخل راتهما قال, قال فخلعتهما فالقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لله ورسوله قال في بلوغ المرام واسناده قوي وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة وهو الشيخ عبدالعزيز بن باز قال انه صحيح كان له رساله قال انه صحيح قد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ثم قال انهما يضعفان في الحديث لا يصح في هذا الباب شيء لكن قد رد قول الترمذي لكن قد رد قد رد قول هذا برواية ابي داوود لهذا الحديث من طريق و لكن قد رد قول الترمذي هذا بروايه ابي داوود لهذا الحديث من طريق حسين من طريق حسين المعلم وهو ثقه يحتج به صاحب الصحيحين البخاري صاحب الصحيح الصحيح نعم صاحبا الصحيحين عندي علم وهو ثقه احتج به صاحب الصحيح البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن اربطاه الصحيح وقد وثق وقد وثق الصحيحين. صحيحين والصحيحين صاحب الصحيحين البخاري صاحب الصحيحين صار كل واحد من صحاحين وقد وافقهم الحجاج بن أرطاه وقد وثقه بعضهم ورو ورو ورو وروي نحوه ورو وروى نحوه احمد عن أسماء بنت يزيد باسناد حسن ثالثا دون صحيح ها يقول انه صحيح الحديث يقول انه صحيح الحافظ قال انه قوي اسناده قوي والشيخ قال انه صحيح ثالثا ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن أزريس الرازي قال حدثنا عمر بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحي بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمر بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقال الدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله فقال أتؤدين زكاتهن قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار لين لسفيان كيف تزكيه قال تضمه إلى غيره وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي والدار وقال في التلخيص إسناده على شرط الصحيح وصححه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين يعني البخارية ومسلمة وقال ابن دقيق إنه على شرط مسلم رابعا هذا الحيث كما رأيت العلماء له لكنه فيه إشكال لأن الفتخاءات ما تأتي نصابها الفضل نصابها 595 جرام والفتخاء ما تأتي أجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رحمه الله قال تضمه إلى غيره وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث وقال بعض العلماء بل هذا يدل على أنه لا يشترط النصار في الحل وأن الحل قل أو كثر فيه الزكاة ولكن الجواب الذي قال سفيان أولى لأن إجابة الزكاة على ما دون النصاب في القلب موشي والاصل ضراءة الدم نعم. طابعا ما رواه ابو داود قال حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة قالت كنت ابن عجلان لا عجلان خالد عجلان يا شك نعم عن ثابت بن اجلان عن عطاء عن ام عن عطاء عن سلمة قال كنت البس اوضاعا من ذهب فقلت يا رسول الله اكنزن هو فقال ما بلغ أن تؤدي ان فقال بلغ أن تؤدي, أن, تؤدي ان تؤدي زكاته فقال ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس تؤدي انا عندي اكنظ غلط تؤدي فقال ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس بفزكي فليس بكنز واخرجه ايضا فاخرجه ايضا البيهقي والدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه وصححه ايضا وصححه ايضا الذهبي وقال البيهقي تفرد به ابن عجلان قال في التنقيح فهذا لا يضر فان ثابت بن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي وقول عبد الحق فيه لا يحتج بحديثه قول لم يقله غيره قال ابن دقيق وقول العقيلي في ثابت ابن عجلان لا يتابع على حديثه تحاول منه فإن قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مستق الزكاة في الفلي فالجواب أن هذا لا يستقيم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاه ولو كان التحلي ممنوعا لامر بفلعه وتوعد على نفسه ثم هذا أحد الاجوبة التي اجاب بها من قال أنه لا زكاه قال هذه الاحاديث محموله على ما قبل التحريم على ما قبل التحريم يعني حين كانت التحلي حرام وهذا يحتاج إلى أمرين كما تعلمون يحتاج إلى إثبات أنه وقع التحريم أولا ثم إلى إثبات النص فإذا ثبت هذا فيمكن أن يجاب به ثم إن هذا الحديث لا يدل على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أقر اللبس وإنما أوجب الزكاة وتوعد على من لم من لم يزنك فلا يستقيم هذا الجواب ثم إن النسخة يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم ذلك, لو... ذلك النسخة لا يثبت بالاحتمال يقول يحتمل أنه منصور لا يكفي هذا لابد أن نعلم تأخر الناس لأن, شرط لأن للنسخ شرطين لابد منهم الأول تعذر الجمل فإن أمكن الجمل بأي وجه من وجوه الجمل كالتخصيص مثلا أو التقييد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصار إلى النسخ لأن نسخ أمره عظيم إذ أنه إثبات رد أحد من الصيد لا أحد ما هيئ النسخ معناه أنك ألغيت أحد النصين أهدرت فردتها فردت وهذا يحتاج إلى ثبوت هذا الأمر فلابد أن نعلم لا بد من شرط آخر وهو معرفة أن هذا بعدها يعني أن ما الدعي أنه ناسخ يكون قبل ما كان منسوخا ما الدعي أنه ناسخ يكون بعد ما كان منسوخا لابد أن يكون بعدما كان منسوخا فإن نعلم فإنه لا نصر لكن ماذا, ما يكو ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النصر وتعذر الجنب لا نرجع لطريق آخر قبل التوقف الترجيح ننظر أيهما أرجع وطرق الترجيح معروفة عند الأصوليين وعند المحدثين فإن لم يتبين الترجيح فحينئذ يجب التوقف يجب التوقف فنقول الله أعلم ولكن هذا عمليا قد يكون مشكلة عمليا قد يكون مشكلة لأن العامل ما يرضيها أن تقول أنا متوقف قول فماذا نعمل في هذه الحال الظاهر الله أعلم أننا نلجأ إلى الاجتهاد وناخذ بالاحتياط أو بما يطابق الشريعة فالذي يطابق الشريعة هو الأسهل والاحتياط هو الأثقل فهنا لابد على أن الوصول إلى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النص لكنها تمكن باعتبار الإنسان باعتبار المستدل أما باعتبار الدليل لا يمكن لكن باعتبار المستدل بحيث تعالغ عنده النصوص هذا ممكن ويكون ذلك إما بسبب قصوره أو تقصيره أو سوء قصده أو رداءة فهمه تحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتواعد على لبسه ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة أي بدون الزكاة أي بدون زكاة فإن قيل سام نحب عندي أنا عندي أنا مطبوعه للا تعليم مطبوعه على كل حالي أو نعني يمكنه المهم أنه ما يبعنه هنا أجبنا عن ذلك على قول من قال إن الوعيد هنا ما كان التحلي ممنوعا أجبنا بأن هذا لا يستطيع وللك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان حراما لتوعد على نبسه ومنعه وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب وأيضا النص لذا قيل إنه كان هناك كان ممنوعا ثم نسخ إلى الإباحة فإنهم يحتاجوا إلى... إلى دليل بحيث نعلم المتأخر ويتعذر الجمع لأن للنسخ شرطين لا بد منهما الأول تعذر الجمع والثاني العلم المتأخر ثم لو فرضنا أنه كان حين التحرين فإن لا حديث المذكورة حديث المرأة مع ابنتها تدل على بشرط إخراج الزكاة وحينئذ نقول لنفرض أن هذا كان حين التحريم فإن الأدلة الدالة على الجواز تقيده بإخراج الزكاة ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحة تحلي إباحة مطلقة وبهذا سقط هذا التقدير أي, أنه على أن, أي, أي أن ذلك كان حين التحريم نعم. فإن قيلنا الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد أيوب عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد وما لنصرف العالمية والعجب نعم عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار قيل الجواب على هذا من ثلاثة أوجه الأول أن البيهقي قال فيه إنه باطل لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان, مغرر كان مغررا بدينه انتهى الثاني عندنا اذا فرضنا مجررا لله تمام بيذن بيانا عندي ما بيحتمال بيذن طيب بيراجع في معرفه السنون والاثار موجود كتاب وجود ايش نعم طيب جراج ان راجع نشرو علمنا وش الاسوا إن شاء الله. نعم. الثاني أننا إذا فرضنا تنفيق عاقية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرع فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب ولا يقابل ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه الثالث أننا إذا فرضنا أنه مساوي لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وأما الآثار فمنها أولا إلا الجواب من ثلاثة أوجه أولا أنه قد في الحديث وفي راوين والثاني أنه لو فلغ رفع الطعن في الراوي فإنه لا يعارض الأحديث أحديث الوجوه والمعارضة لابد أن يكون المعارض مقاوما للأح للأحديث التي عالضه حتى يمكن أن يعارض به والثالث أنه لو فلع التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوق وأبرأ للذنم ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ السنكريطة رحمه الله في فضاء البيان إلى أن القولة بالوجوب أحوى فيكون في من باب الاحتياط نعم وأما الآثار فمنها أولا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أنمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من خليهن قال ابن حجر في التلخيص انه أخرجه ابن ابي شيبه والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري قال وقد انكر ذلك الحسن فيما رواه ابن ابي فيما رواه ابن ابي عن قال لا لا, قال لا نعلم احد من الخلفاء قالت ال بني زكات انتهى لكن ذكرهم مرويا عن عن عمر صاحب المغني والمحلى والخطاب ثانيا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عن امرأة سألته عن حري لها فقال إذا بلغ مئتي درهم ففيه الزكاة رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارة من حديثه مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنه بين المرفوع و الموقوف أن المرفوع ما كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوف ما كان عن السحابة والمقطوع عن التابع ثمان بعد والمنقطع ما سقط من سنده واحد او اكثر في موضعه نعم ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي لا ادري يثبت عنه ام لا رابعا عن عبد الله ابن عمر بن العاص أنه كان يامر بالزكاه في حلي بناته ونسائه ذكره عنه في المحلى من ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن ابيه خامسا عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لا بأس بنبس الحلي إذا اعطي زكاته رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروه عن عائشة لكن رواه مالكم في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشه انها كانت تلي بناق فيها في يتماء في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حلي فلا تخرج من حليهن الزكاه قال ابن حجر في التلخيص ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترزق فيها ولا ترى اخراجها كياء مطلقا عمال الايتام انتهى لكن يريد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تديني انا وخالي مين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة قال بعضهم ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال يتامى واجبا فتخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا قال وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول والله أعلم نعم هذا لا ينبعي أن يتخل منه قواعد في باب المناظرة أن عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا, إذا أعطي زكاة فجل هذا على أنه لابد منه في إعطاء ولكن روى مالك في الموطأ في إسناد أصح من ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بناتها تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تطرج من حليهن الزكاة ولكن ترى الوجوب لأخرجت لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه ولهذا قال العلماء والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما قال ابن حجر في التلخيص تلخيص الحبيب في تخريج أحاديث الرافع الكبير وهو كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي نسب الراية في تخريج أحاديث الهداع وكلهما جيد في الموضوع قال ابن حجر في التلخيص ويمكن جمع بينهما أنها كانت ترى بأنها كانت ترى الزكاة فيها أي في الحلية ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا من مال الأيتام بناء على أنه اشترى في وجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب بحنيفة والأيتام لم يبلغه على هذا تكون لا تخرج الايتام اذا كانت الايتام الذين لا تحتاج اليه لان ترى وجوبه الزكاه على الطريق وهذا الجواب لا شك انه سديد الا انه يرد عليه ما رواه مالك في الموطا عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال كانت عائشه قال كانت عائشه تلومني انا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة فكانت تخرج من أموالنا الزكاة وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في مال الإيتام وأنه لا يجترض لوجوبها القلوب والعقل وعجاب بعضهم يمكن فقال يمكن أن نجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال الإيتامة واجبا فتخرجوا تارة ولا تخرج أخرى كذا قال وهذا جواب فيه نظر لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجباً في مال الأيتام ما جاز لها أن تخرج منها لأنها إذا كانت تطوعاً فالتطوع لا يجوز إخراجه من مال الأيتام واضح؟ لأنه تبرع وللولي حق التبرع في مال من عليه ولهذا مرة ما سبق ان قلنا هناك فرق بين جواز التبرع وجواز التصرف أيهما أضيق التبرع جواز التبرع لأن كل من جاز تبرعه كل من جاز تبرعه جاز تصرفه والعكس فالولي يجوز أن يتصرف المولى عليه ولا يجوز أن يتبرع منه على كل حال هذا الجواب فيه نظر لأنها لو كانت لا تراه واجباً وإنما تراه تطوعاً لم تخرج من أموال اليتيم وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له وهذا ما يعبره أحساناً بقولهم إنها قضية عين فإذا كان فعلا فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة ربما, ربما يكون على على عليها دين مثلا والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب, وجوب الزكاة وربما أنها تخرج ذلك خفية ولم يطلع عليه أحد المهم ان الفعل ليس هو الاموم فقد يكون لاسباب ترى انها مانعه من دفع الزكاه فلا تخرج زكاه نعم ف... طيب ها. لكن يقول لا ترى اخراج الزكاه من, أموال واجباً. نعم. ف... فكانت زكاة من اموالنا و... كان واجب الرجوع الثانيه نعم نعم على ذلك على من اموالنا عاد كما في الاهل لكن عنها امر الامر انه قال الأمر الأول في الحنجه زكاه وهذا قول وعدم اخراج زكاه القلي لا يعارض القول لانه فعل والفعل قد يكون له كما قلنا في الاخير قد يكون له اسباب تمام من الوجود نعم جيد في لماذا ايش؟ لا تاتينا شغله الاجواء نعم الاحسن ان يجاب بوجه اخر وهو أن عدم إخراجها الزكاة في حلية التامة فعل فلا يعارض القول يعني هي تقول بوجوب الزكاة فإن قيل ما الجواب عما استدل به مسجد الزكاة فيما نقله الأثرم قال سمعت أحمد بن حمل رحمه الله يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة أنسه مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء فالجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم وجوب وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقن يا معشر النساء ولو من ولو من حليكن وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربا لصدقة التطوع فالجواب على هذا أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال تصدق ولو ونوم دراهيم نفقتك ونفقة ميالك فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهيم فينقين إن في إذن هذا نحن ذكرنا فيما سبق بأول رسالة أننا سنجيب أدلة القائلين بعدم الوجوب اعتراضا ثم على نرد عليه فهنا استدلب القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال تصدقنا ولا مهن يكون فجعل الصدقة الممور بها وهو تطوع في الحلم جعلها مضربة والجواب كما سمت أن يقال إن الأمر بالصدقة من الحلي لا يدل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا, ولا نفل كما لو قلت تصدق ولو من ثيابك الذي تلبسه تصدق ولو من دراهم نفقتك هذا من باب المبالغة أنك تصدق حتى من الحاجيات فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجيب فيها الزكاة؟ لا يعني وجوب الزكاة فيها من وجه آخر كذلك هذا في الحلي وجوب الزكاة فيه من وجه آخر غير هذا الدليل فهذا الدليل لا يدل على النفي ولا على الإثبات إنما يدل على الأمر بالصدق والحث عليها حتى فيما يحتاجه للإنسان نعم نعم لابد لأنه تعرف العلماء إذا, إذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الأدلة تلابد أن يجيب عن الأدلة هذا نعم نعم إذا اختلفوا لا شيء إذا اختلفوا الصحابة كل الله وجده هذا تحكم بين الجميع لكن لابد أن نحن كنا مرارا وتكرارا إن الإنسان إذا رجح قولا على قول فلا بد من أمرين الأول إثباس الدليل للترجيح والثاني الإجابة عن قول الآخر ما تبقى الدلة القول الآخر المعلقة لا بد من إجابة عليها نعم نعم ما دابا المثل قال ولو من حنيق يعني حتى الاشياء التي تتدقل تحت الحاجة فصدقوا من تصدق منها هنا عمتد القله او المبالغه لا فيها زكاه ولو وراء من دراهم من دراهم النفقه انسان عنده مثلا دراهم معدها للنفقه عنده 1000 ريال 1000 ريال ياخذ منها من دراهم النفقه يعني من الدراهم التي ادها للنفقه نعم فان قيل ان في لفظ الحديث وفي الرقه في 100 درهم من فقر العشر وفي حديث علي وليس عليك شيء حتى يكون ذلك عشرون دينارة لك. لك. لا. لا لك حتى يكون لك عندك ذلك نعم لك حتى يكون لك عشرون دينارة والرقة هي الفضة المضروبة سكة وكذلك الدينار هو السكة سكة السكة نعم وكذلك الدينار وهو السكة وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك والحلي ليس منه فالجواب من وجهين أحدهما أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللغة لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل, يوجبون بل يوجبونها في التبر ونحوه قال في الحاشية واتبروا ما كان من الذهب والفضلة غير مصوب وإن لم يكن مضروبا وهذا تناقض منهم وتحكم حيث, حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ ما عليه ما هو أدخلوا منه وأخر... ما هو نظير ما أدخلوا ما يقول أن يتكلم كاماً ومبعنده ذلك فضل الله يوتيه من يشعر الحاسي طيب حمد الله ها طيب كل مبعندكم أجل أجل فالجواب فالجواب من وجهين أحدهما أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا مثل يستدل... وما هو الأفضل مثلا في الرقة في قولهم في الرقة وفي قولهم دينار يقول الرقة والدينار السكة المضوفة نعم لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة بل, يوجب بل يوجبونها بالتبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا وهذا تراكض منهم وتحقق التبر ما روح عندكم قطع من الذهب القطع من الذهب ومن الفضة ليست مصروغة ولا مضروبة النقدا وإنما هي أكوان من الذهب والفضة نعم؟ غير ما سوي نعم وهذا تناقض